حزب التسبيح للطريق الأشاقية نفعنا الله بركاته بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس إياك نعبد وإياك نستعين إنا فتحنا لك فتحا مبينا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 İnna fetahna alak fatham binna. İnna fetahna alak fatham binna. İnna fetahna alak fatham binna. İnna fetahna inna fatahna laka fathaman min bina inna fatahna laka fathaman min bina inna fatahna laka fathaman min bina ya سبحان من النار الأفلاك بأذكار الأملاك كما تسكن الأرض بأذكار الذاكرين قال لأذكار حاملة للمحمولين ومسكنة للمسكين ومحركة للمتعركين سبحان من هو كل يوم هو في شأن يا ربي يا غياث المستغيفين يا غياث المستغيفين يا غياث المستغيفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سندم ال سندله ويا ذخر من لا ذخر له ويا جامع الشتات ويا راحم الأمرات ارحمني رحمة تومني بها عن من, من سواك بسم الله الرحمن الرحيم الله يا سند من لا سند له ويا ذخر من لا ذخر له ويا جامع الشتات ويا راحم الأمرات ارحمني رحمة تغنني بها الرحمه من سواك اللهم لا أملك لنفسي نفع ولا ضر ولا موت ولا حيات ولا مشور اللهم وسع لي فيما رزقتني وبارك لي فيما وهبتني إنك على كل شيء قد ولا تسلط علي بذنوبه من لا يرحمني يا رحم الراهمين وارزقني خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين إلهي أنت خلقتني ولم أك شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذلك إلهي إن عفوتني فلا ينقص في ملكك شيء İlahi, إن آفيتني فلا ينقص في ملكك شيء وإلهي إن آفوتني فلا ينقص في ملكك شيء وإن تعدبني فلا يزيد في سلطانك شيء وإن تعدبني فلا يزيد في سلطانك شيء وإن تعدبني فلا يزيد في سلطانك شيء إنك تجد من وأنا لا أجد من يرحمني غيرك فرحمني يا رحيم يا رحيم يا رحيم برحمتك يا رحم الرحيمين إلهي أنا العبد الذليل الفقير العاجز وأنت الرب العزيز الهني القادر عززني بعزتك وأغنني بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني خطيتي واجعلني من عبادك الصالحين.